موضوعنا النهاردة عن عبارة قيلت عن الرب انه كان يقول يصنع خيرا يقول يصنع خيرا اله من المحب الذي يحب البشر من كل نحية بيقول يصنع خير في القديم وفي الحديث والآن وكل أهوان طريقته كده أن يقول يصنع خير يعني ربنا يمشي يفتقد الناس التعبنين ويريحهم ويفتقد المرضى كان ماشي مرة ولا إنسان بقاله 38 سنة مطروخ جنب البرك وتعبان 38 سنة فتحنن عليه وقال له احمل سريرك وامشي رأى راجل مولود أعمى فشفاه من التحنن عليه أن يقول يصنع خيرا وبعد ما شفاه بشوية لقى أن اليهود أخرجوه خارج المجمع فبرضه مر عليه خارج المجمع وافتقده ويداله الايمان طريقة ربنا انه يقول يصنع خيرا ينادي للمأسورين بالعتق وللمسبين بالاطلاق يقول يريح الناس طريقة ربنا يقول يريح الناس ماشي في مكان الجباية لا عشار موجود قال له تعال ادعنا بينما العشرين كانوا مكروهين مكروهين عند المجتمع لكن مش مكروهين عند ربنا ذكر رئيس العشرين مر ربنا عليه وقال له أنا اليوم هبيت في بيتك استغرب والأهود استغرب ازاي يبات عند واحد خاطئ في فرق بين انسان بشري ضعيف يبات عند واحد خاطئ فانبر وبين المسيح لما يبات عند واحد خاطئ ينقذوا من خطيته ولذلك قال اليوم حدث خلاص لأهل هذا البيت ربنا بيقول يصنع خيرا مع الكل العشرين دول قعد معاهم وبقى يأكل معاهم واليهود انتقدوه قالوا إزاي تأكل مع الناس الخطار إزاي توعد معاهم قال لا يحتاج الصحاء إلى طبيب بل المرضى دول اللي يحتاجوا لواحد يوعد معاه الإدسين ما يحدوش للتوبة لكن الخطار يحتاجوا للتوبة نقول الكلام دا لأن بعض رجال الدين إذا لقوا واحد بيخطي يطردوه يقولوا لمشي أنت لا تصلح أنك تكون ابن الله ربنا ما بيعملش كده ربنا بيأخذ المطردين دول ويصلحوا فقال في حسقيال 34 أنا أرعى غنمي يقول السيد الرب وأسترد المطروض وأكبر الكثير ربنا طريقته كده احنا ساعات كبرياء القلب عندنا بتخلينا نرتفع عن مستوى القطاع ونرفضهم وندرش أقرب عليهم أما ربنا فقلب الحنين الواسع الطيب لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا هو الداعي الكل إلى الخلاص فريقة ربنا يقول يصنع خيرا يعني في مرة وهو مر بيقول أقول مر على السامرية والسامرية دي كانت آخر شر عاشت مع خمس رجالة ولسه اللي قاعد معاها مش ذوكها السيد المسيح اقترب إليها وكلمها كلام طيب استطاع أن يجذبها إلى التوبة من غير ما يحركها لدرجة أنها آمنت وراح تدعو أهل بلده للإيمان أيضا لأنه بيقول يصنع خيرا في جولانه يقابل امرأة سامرية زي بعض يخلصها ده مرة في جولانه شاف امرأة مقبوطة في ذات الفعل عشان مضبوطة في ذات الفعل يعني ما تقدرش أتول أنا ما أخططش أخططه مضبوطة في الخطيئ قال برضو أخلص وقال للناس من كان منكم بلا خطيئة فليرجمها بقول الحضر عايزين يرجموها وقعدي يكشف لكل واحد خطيئته بغية ما تسرسبه بعده ألا هأين الذين دانوك لم يبق منهم أحد وأنا أيضا لا أدينك اذهبي ولا تعودت مخطيعي السيد المسيح طيب طيب مش بس بالنسبة لخطوة مثلا آه وهو ماري ماشي يعمل خيرا يقول يعمل خيرا لا امرأة ارملة من مدينة ناين بتبكي عشان مات ابنها الوحيد ما قدرش يحتمل بكاها فاقام هذا الشاب ودفعه الى امها وقال لها لا تبكي فات في بيت عني لا أمر يممرثة بيبكوا على خوفهم العازر اللي مات وقال له أربع طيئا ميت فقال له هم وروني دفنتو فين وراح لمكان دفنه وقال له العازر هل هم خيرك؟ السيد المسيح يقول يمسح دموع الحزانة ويفك ضيقة الناس حتى اللي قوموه والوقف ضده زي شاول الترسوس يا ما عمل ضد المسيح وكان يجر رجال ونساء إلى السجن بجوابات من رؤساء الكهن المسيح مر عليه في طريقه دمشق وقال لي يا شاوي اللي ما ستطهد بيصلحوا مش بس بيصلحوا بيعمل له الرسول كمان قال له أنا شايف فيك طاقات قوية الطاقات دي تستخدم في الخير مثل ما تستخدم ضد الكنيسة طيب يقول يصنع خير والحكاية دي مش للوقت بس من زمان حتى من آدم آدم أخطأ وخاف من ربنا مش قادر يوري الوشف واستخبى ورى الشجر مش قادر يصالح ربنا ربنا قال له لا تزعل أنا اللي جوى صلحك ورحل وقال له آدم أين أنت تعال لنتان وهكذا ما حواء مش بس تفاهم معهم ودهم وعد بالخلاص إن كانت ضحكت عليكم الحية ابن المرأة سيسرف رأس القيم ربنا لا ييقس من أحد يقول يصنع خيرا حتى مع الناس اللي ما يقوس منهم في نظر الآخرين ولذلك لما خلص ذكر العشر قال ايه ابن الانسان جاء يطلب ويخلص ما قتله لما دهلك خلاص لا ما انت انا جاي اخلص ما قتله انا لا اي اس من احد دي طريقة ربنا الله يسعى إليك حتى دون أن تطلب يسعى إليك دون أن تطلب تقول له يا رب أنا خاطئ وواقع ومش أدرعون قل لك أنا أقيمك أنا أرسل إليك وسائل نعمة وسائل النعمة دي تقيمك الله قادر على كل شيء ولا يعصر عليه أمر لوط كان اشتهى الأرض المعشبة وساب إبراهيم والمذبح وسكن وسط الناس الأشغار في سدوم أنقذوا ربنا مرتين ما سابوش برضو جاي يطلب ما قتلك مرة لما سبي أهل سدوم أرسلوا إبراهيم نجاهم الساد ومرة لما اتحرقت سدوم ربنا بعت ملكين خذلوت أسرته وتلع بيهم برد يقلب ويخلص ما قتلك مش بس من قد سقط لا من قتلك ربنا يدعو الكل الى القلاص حتى اللي ما يقبل شيء يصبر عليه عشان يخلصه محتاج الصبر برضو في واحد ما يجيش من اول كلمة يجي من عشر مرة يجي من مرة العشرين أخطر حاجة بالنسبة للأباء الكهنة أنهم ييقاسوا ييقاسوا من خلاص الخطى يقول لك فلن ده شرير جدا لا ينسى معه لا الوعظ ولا الرعاية ولا الإرشاد زي ما واحد من مثل هؤلاء الأباء اقرد واحد لأهل وحجته في دي الابن الهلاك للهلاك يدعى مين قال لك للهلاك يدعى يا ربنا الداعي الكل الى الخلاص وبنصليها كل يوم لكن تقول لي مين ربنا يقول يصنع خيرا حتى مع المظلومين مع المظلومين الكتاب يقول الرب يحكم للمظلومين من أمثلة هؤلاء المظلومين يوسف الصديق ظلمه أخوته وضعوه كعدل وظلمته امرأة فوتفار ودعت عليه شره هو فوت فار نفسه وخده رمى في السجن فربنا قال له لا انا مش هحكم لك بس انك تخرج من السجن لأنا لأ هخليك التاني في المملكة وخلي كل الذين ظلموك يأتون ويسجدون عند قدميه الكتاب ذكر كيف أن أخوته اللي صلوه جمع وسجد عند قدميه، بس الكتاب ما كتبش أن فطفار جه وسجد عند قدميه، لكن غالبا برضو جه وسجد عند قدميه. ربنا عجيب في أنه يقول يصنع خيرا يعمل في الناس بروحه القدوس ويعمل في الناس بنعمته ويعمل في الناس بملائكته ويصنع مع كل أحد خيرا واللي يكون في ضيقه ربنا يوقف جنبه في داود يقول ايه دفعت اسقط والرب عتني واحد في ضيقه انا هقول لكم على واحد كان في ضيقه الواحد ده عصفور وقع في فخ الصيادين يعمل ايه العصور وأمامه فخ الصيدين ربنا قال لا الفخ انكسر نحن هنا ده الكلام اللي ربنا يعمله ربنا مش عمل كده مع مع العصور بس ده عمل كده مع الأرض الخاربة الخاوية في أول خليطها للأرض الخربة الخاوية وقال ليكن نور فكان نور وراء الله النور إنه حسب انبصدت أيتها الأرض الخربة والارض الخربة الخاوية اللي ربنا أشرق فيها بنور ممكن تقال على كل نفس كل نفس خربة وخاوية من الفضيلة ربنا أقول لها ليكن نور فيصير نور ويرى الله في النور أنه حسن ربنا الذي يقول يصنع خيراً مر على كل التعبانين. يعقوب أبو الأباء كان هربان من أخيه عيسو اللي ألققه ومؤقته الأخي وهرب وهو هربان وتعبان مش عارف له حل زهر له الله في السلب السماء قال له ما ها أنا معك ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض بيتمنه واحد تاني كان تعبان القديس الحبيب كان منفي في جزيرة بطمص منفي وهو منفي يظهر له الرب هناك برؤى عجيبة ويقول له أنا الحي وكنت ميتا وآه أنا حي إلى أبد الأبدين ما تخافشي مش بس ما يخفش دا أظهر له رؤاه رؤية السماء مفتوحة وشاف عرش ربنا مين كان يفكر إن في أرض السبل يشوف السماء مفتوحة ويرى عرش الله والملائكة الذين حوله ويدل له الرسائل كل ده في جزيرة بطنوس مكان المنفى مكان المنفى لكن ربنا مستعد يعمل مع الكل يقول ويصنع خير جايز واحد خاطئ وربنا عايز يعمل معاه خير يبعته زيارة نعمة يتقرب قلبه الله أو يبعث له تجربة تصحيه تفوقه ما فيه ناس مش رايقين عايز له حاجة تفوقه واحد يجيب كلمة طيدة واحد يجيب قلبين على وشه يفوق بس مش كل واحد يقدر يعمل كده ولما تتعمل مرة ما تتعملش كل مرة بالتجربة واحدي ربنا يفوقوا بانذار زي اهل الاهل نينو قالوا ما تهلك المدينة رجعوا تابط ليه نفق معهم الانذار ربنا يقول يصنع خيرا بأية الطرق بأية الطرق بالطريقة اللي تصرخ للشخص وغسطينوس مش في الفساد لما شجع مش فساد يعني بس من جهة أخلاقه لا لا أيضا فساد من جهة العقيدة بعدا ربنا خالص وامه بقت تبكي عليه الذي يقول يصنع خيرا جال ومسكه غسطينوس وأنقذه مما هو فيه دعت له أسقف لطيف اسمه القديس أمبروسيوس أسقف ميلان كلمه كلام كويس دعت له سيرة القديس الأنبى أنتونوس أراها وتأثر بيها وأخيراً تاب واعتمد وعمرو تلاتين سنة وقال لربنا تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الذي لا ينتظه أنا تأخرت كثير في حبك كنت معي ولكنني من فرط الشقوتي لم أكن معك لغاية لما صالحه لغاية لما صلحوا وأصلحوا وأصلح به كثيرين أبنا ما يصفش عال ما سابش مريا الإبطية اللي كاتفه منتهى الفساد ما سابش بيلاجيا ما سابش موسى الأسود أنتوا بتخافوا من موسى الأسود أنا هاخده وأخليه مثال للوداع والخدمة ربنا عجيب يقول يصنع خيرا يريد والواحد فيكم بيقرى المزمور بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل احسناته تشوف قديه الخير اللي عمله معك ربنا في حياته مشكلتنا ان احنا بننسى بننسى الامور الطيبة ولا نذكر الا الامور المطيبه اللهم في الشك فيما يقول يصح خيرا قال على بيتك وعلى قلبك وعلى حياتك وصنع فيها خيرا ما يصحش ابدا انك انت تنسى حتى من الإيمان يقول لك الخاص الحبشي وهو ماشي مركبته ربنا قال لي فيه لبس قال له وحيم شوري المركبين ماشي وراه بغاية المقادر للخلاص وعمده مشي حكايتات ازاي ربنا جاي يعمل عك خير مباشرة وجايز يبعط لك واحد في حياتك بيقول له تقدم إلى هذه المركبة المسيح لقى التلاميذ اللي هم هربوا وقت الصلب وكانوا قاعدين تعذين ومأفول عليهم في العلياء وخايفين الموت دخل وفتقدت عليهم أنا هو لا تخاف ظنوه خيالا أنهم لا أبد، وهذا افتقدتهم أربعين يوم نخيط مركعهم إليه. يشكر ربنا اللي بيصنعنا خير من كل حين. اتفضل.